أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآذفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظم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 لهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فاخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوا ادنا الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال